لَقُمْنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كما كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْسَصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطرون بها لهم قلوب لا يفطرون وبه يعليون والذين كذبوا بآياتنا سنستدهدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كهدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قدرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يقرر الله فلا هادي لهم ويذرهم في طريان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 كحفي عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضغرا إلا ما شاء السني يسوم إن أنا إلا رَبُّكُمْ مَن ذي قلقٌ من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما بات عشا حملت أملا خفيفا فمرت به فلما مَا اتَّقَنَ التَّعَوُّذَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَكَ صَالِحًا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَيْنَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ وَ شَيأَم وَهُم يُخنلَقُ وَلَا يَِكُونَ لِأَافُوسِهِم النَّففع وَلَا يَكونَ لِأَفُوسِهِم نَّص وَلَا أَافُزَهُ وَلَا وَلَا يَسْتَغعُونَ لِأَافُوسِهِم وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبكشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم يسمعون بها قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَبْصَرْنَا فَمَا نَحْنُ مُكَذِّبُونَ إِنَّ وَأَن يَاللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّارِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترى هم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العفو وأموا بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا الزونك من الشيخون نسب فاستعن بالله انه سميع عليم ان الذين كذبوا اذا مسهم طائف من الشيخا تذكروا تذكروا فإذا هم بصوا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يغصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا له لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحم اقْرَأِ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ وَاذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ بِكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذطوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول ق الله وَأَصْلِح ذتَبَينِكُم وَأَط الله وَصولهُ وَأَطيع الله وَصُولهُ إِ قُُم مُؤمنِنِ إَِّ مَ المُؤمنونََّ نَإذادُ فيِ اللههُ وَبلَ قُلولُهُم وَإبَُ وإذا وَإذاَا تُتعَ آ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 مَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَافِرُونَ كَأَنَّمَا يُسَافِرُونَ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 يحط الحق ويغطن الباطل ولو كرها المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة منزلين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف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 السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, ليطهركم به ويذهب عليكم رجز الشيطان وليربط على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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن للكافرين عذاب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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جنسا وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم قالهم وان ان الله مؤين كيد الكافرين اذ تستفتح فقد جاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آبتوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب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 وَإِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ, تخافون أَن يَتَخَطَّفَ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْفُونَ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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله هو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفروا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 وإذ طالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنتق علينا حجارة من السماء, حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنتقلهم كان الله معذبهم وهم يستغفرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستطين وَالَّذِينَ <تصفيق> لَمْ يَنعَتْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ <تسجد> <مع> وَمَا يَقُولُونَ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَفُهُمْ مِنْ دَلِ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْيِيَةٌ فَلْذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عن سبيل فسينفقونها فتمتكن عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الالهه انما ينشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرهمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم القاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يموتوا فقد مغت سنة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله فان تولوا فان الله بما يعملون بصير فان آثروا فان الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك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 ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القدرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر أسنى ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآفرة خير وأبقى إن هذا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستخيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعقد ما تعقدون ولا أنتم عابدون ما أعقد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعرض وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت خير المنطوب عليهم ولا الضالين أحب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له